119. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا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 أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَلْهِمْ قَوْمٌ رُحِيٌّ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُتَفِكَاتِ أَتَسْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤمرون من الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هؤلاء سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري من 117. تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدو ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم